يصفه عقله هو الذي خلقه حمد نفسه سبحانه لا يحتاج إلى ثناء ولا إلى ثنائكم ولا إلى ثناء السماوات والأرض فقد حمد نفسه سبحانه على تلك السماء التي فطرها فقال الحمد لله لا السماوات والأرض وحمد نفسه الأخرى في بداية كتابه الأكير حين قال على ربوبيته لي وليسر العالمين فقال الحمد لله رب العالمين وحمد نفسه أقرأ على إنزال الكتاب وحفظه فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه كما أرى وترون سلط المياه على بقاع حتى طغت سوق الجبال وسلط القحط على بقاع حتى اعتطرس بها الرمال يعطي عدوه من الدنيا حتى لا يعرف أين يضع المال ويبتلي وليه بالفقر حتى ينطرح بين الضخور والرمال وكان عمر الله قدرا مقدورا سبح له الكون وسجده والرعد من خيصته ارتعت بقدرته أنسك السماوات أنسق على الأرض كانت رفقا ففتقه ما سبحانه وصلي وسلم على أشرط خلقه محمد صلى الله عليه وسلم خير من عبد وخير من لله سجد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم اليو إن يوكل هذا الضعيف إلى نفسه والله تسمعون ما يسوءكم وما يسعركم بالملل. وأن يتولى الأمر من ذكر سبحانه ومن له استمعنا فوالله لن تقوموا إلا رضي فأسأله سبحانه أني أضرأ إليه من حولي وقوتي إلى حولي وقوته. هل تعرف منه هو الله الذي تخر ساجدا وتبع جبيلك إلى الأرض من هو الله لو عرفت الله أنت عرفت الله أنا والله لما رأيت الجرائم أمام عيني لو عرفت الله تعال نتعرح بأقرب مخلوقاته إليك وأذكر لك بين سنايا هذا الموضوع قصص من القرآن وقصص وقفت عليها بنفسي حتى نحاول أن نعرف نفسنا ونعرف أنفسنا من هو الله سبحانه يوم أننا ترى هذا الشراب الذي ما هانت علينا أنفسنا أن نقعد عليه حتى جلسنا الفرس وهذا الزل تحتنا هذا الشراب الذي نعيش بنفسك أن تجلس عليه هذا هو أخر أنت كنت هكذا هذا ثم جعلت تنطق وتنظر وتسمع بهذا الشكل أنا يذكر الإنسان. أولا يذكر اللي عمره خمسة وعشرين سنة وين كان قبل ستة وعشرين سنة أولا يذكر الإنسان خلقنا سبحانك ما أعلم من قبل كان لها أيام ولن يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا أما تكوره ألم يكن نقطة من ملي يمنا لابد أن تعرف هذه النقطة من هو الله لابد إن أرادت أن تنجو بنك تعال لتقرب إليه سبحانه الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء تعرف أقرب المخلوقات لله هو العرش هل تعرف ما هو العرش يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضي السبع في العرش أو في الكرسي الذي هو موضع قدم إلاح عز وجل ليس كمثله الشيء أستمع الرسل السماوات السبع خذها معك بتصورك والأرض التي تحملنا والله لو كانت طائرة على ارتفاع ثلاثين ألف قدم والله لما رأوا هذه هذه الاجتماعات ومجتمعنا هذا لو رأوه كنطح احمل هذه الأرض كلها بجاشرتك وبمخيلتك والسماوات كلها لو وضعتنا في الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا كحلقة من حديد اللي على أنت البعير ولقيت بين ضهراني ثلاث من الأرض أي في بر ابحث عنها أضاعها. وما الكرسي هذا الذي ضاعت فيه السماوات السبع وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض ضاعت السماوات والأرض في الكرسي وضاع الكرسي في العرش واستوى عليه سبحانه لا إله إلا هو هل وعيد إذا قلت الله أكبر ماذا تعني 94 تكبيرة في اليوم هل تعرف ماذا تعني بي الله أكبر والله لو كنت تعرف معنى واحدة لما عطينا الله وجل ولو كنا نعني الله أكبر نعنيها بقلوبنا لما حمل في نفسك هم. تعرف من الذي يحمل هذا العرش صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطبران في الأوطس لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وعند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يخبرك عن عرش ولن يخبرك عن حملته إلا من رأى وإلا من أذن له فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته أذن لي يعني أذن لي رب العزة والجلال الذي استوى فوق العرش سبحانه استواء يليق بجلاله وعظمته يقول آمين لي ربي لي أن أحدث عن أحد الملائكة من حملة العرش ويحمل عرش ربك يوميذن فوقهم يوميذن كم ثمانية ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الثمانية كلهم ولا وصف براء أحدهم ولا وصف قدمه بل وصف ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه قال أذن لي أن أصف أحد الملائكة من حملة العرش ما بين شحنة أذنه إلى عاشقه كم أنت أربع أصابع وتجبرت أنا وأنت ما بين شحنة أذنه إلى عاشقه مسيرة سبع محس عام يخفق الطير فيها وزاد أنت في الطبراني وقدماه في أسفل الأرض وعلى قرنه العرش يسبح الليل والنهار ما هؤلاء المخلوقات الذين وذين شحنت اذنه الى عاطفة ومسيرة سبعمائة عام اثألك بالله لو اذن الله عز جل له ان يلتهم السماوات والارض في لقمة واحدة لا تعرف هؤلاء الملائكة كيف تجبروا في السماء وكيف ساءت اخلاقهم في السماء لا وربي يخافون ربهم من فوقهم وَيَسْعَلُونَ مَا لِأْمَرُونَ كيف يصفاتهم الذين وراد أحدهم أن يلتهم السماوات والأرض التي تقلنا والسماء التي تضلنا في لحمة واحدة يسبحون الليل والنهار لا يستمون تعالوا نزل معين نتعرف من هو الله عز وجل تخيل مخلوق ينفعهم السماوات الدنيا والأرض بلقمة واحدة إذن كيف خالق سبحانه لا إله إلا الله ما قدر الله حق قدره الملائكة تخاف يخافون ربهم من فوقهم وهم على هذه العظمة تعال وانزلنا أيه وتعال واسمع عن جبريل عليه السلام تقول عائسة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهذا الحديث الصحيح في مقارنة. تقول جبريل له ستسمع الجناح تخيل مخلوق من الذي خلق سبحانه مخلوق لا ستسمع الجناح قالت إلى بططها في السماء سبب الأفق لا ترى شمس لا ترى قمر انظر السماء هذه كلها لو قلت لك مخلوق لا يستطيع أو لا يجعلك ترى أي ذرة في السماء إلى بصى جنحتها بطرف جناح من هذه ستسمائة جناح أمره الله عز وجل الذي ما قدرته أنا ولا قدرت حق قدره أمره الله عز وجل أن يجتث أربع قرى لقوم لو ما حملهم بأجمحته كلها تعرف بكم حملهم بطرف جناح من هذه ستسمائة جناح اجتث الأرض بمن فيها تخيل المساكن هذه والجبال يجتثها بطرف جناح من ستسمائة فيرصت بها بقي خمسمائة وتسع وستين جناح لم تشغل بعد يقول الله عز وجل لما هانوا عليه ما أبقى لهم طفل ولا أبقى لهم امرأة ولا أبقى لهم أحد لما هانوا عليه فجعلنا ليها سفلا وأنصرنا عليهم حجارة من في الجنة منضود مسوّمة من جربك الخطاب لهم انتهى بقي آخر الآية دي ولكن وما هي من الضالين ببيت بقي من الأذن الباقيه وذ الأذن القادمة هذا جبريل العظيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في قبراني من الحديث الجاب بإثناد جيد يقول انظر هذا الملك العظيم الذي الله سبحانه وتعالى يقول عنه بقوة عند بالعرش مطاع ثم أمين ذو مرة جبريل عليه السلام تعرف كيف رأاه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء هل رأى جبريل وهو مستوى على عرشه قد تطاير جناحها في السماء يقول نبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر يقول ما وصى بجبريل ليلة أسري يبي فإذا به لو وعينا هذا الحديث في قلوبنا لتغير أخلاقنا وتعاملنا مع الله يقول مررت بجبريل هذا الملك الذي له تسعمئة جناح مررت بجبريل ليلة أسر يبي فإذا به كالحلم البالي من خشية الله عيدك الحديث مررت بجبريل ليلة أسر يبي فإذا به كالحلم البالي كالصوب الخلف لماذا يا جبريل من خشية الله وهو ما أظلم أبداً، فهل عرف من هو الله؟ تعالوا ونذهب إلى رجل سكن الجنة، إلى آدم عليه السلام، كي نفصل بين السماء والأرض، وقبل هذا السماء التي فوق هذه، لو أراد الله أن يثبتها كما كانت رطقة. والله لا يبقى منا أحد يذكر هذه السماء لا أرث الله الله عزي ما وعد السماء هذه بجنة ما وعدها إذا هي أطاعة أن لها جنة وإذا هي أطاعة أن لها نار بل وعدها أنها سوف تقطع إذا السماء انشقت وإذا السماء فطرت تبدل الأرض غير الأرض والسماوات علمها مطيقة ومع ذلك لما استوى إلى السماء سبحانه قال لها كلمة أربع كلمة قال لها قال لها وللأرض ائتيا طواً أو كرها احتياطاً أو كراء ماذا قال السماوات التي أنا وألف لسنا فيها شيء ماذا قال السماوات قال إن شاء الله يا رب نفكر نأتي قال ساءتينا ما قال سوف نأتي قال ساءتينا طائعين إذا علمت هذه المعلومة أقرع مسامعك بآية أأنتم أشد خلقا يوم تعطون أم السماء بناء لكنها ما عصدها في يوم من الأيام ما وعدها بجنة وما ذلك تعرف منه هو الله عز وجل وأنا وأنت وعزنا الله عز وجل بجنة إن أطعناه وحددنا بنار إن عطينا إن قدامك يوم لو به يوما لو به هددت الشمس الضحى عاد الظلام. مخلوق خلقه الله بيده كان مطروحا على الأرض فنسق فيه من فإذا به يقوم شق سمعة فإذا به يسمع الأصوات شق بطرة فإذا به يبصر الأشياء يزوج أجمل نساء الأرض ثم ينادي جبريل الذي له ستمع جناح فيقول لبيك يا ربي وسعديك قال يا جبريل أسجد لآدم ما ملك ذلك الملك ما جلت يناقص قال يا رب المسألة بالعقل أنا ما أسجد له أنا الآن ليش أشبع الجناح أنا أجتد أربع قرى من هذا بطرف دماغي يا رسول يا رب أنا ما أسجد له يعرفون من هو الآمر أنا وأنت عرفنا الأمر قرار الزكاة لكننا جهلنا الآمر إلا من رحم الله يعرف أن السجود لغير الله لا يجوز حرام شرك وأنه لا أحد يستحق السجود إلا الله لكن يعرف من هو الآمن فلن يراجع خر بأجنحة ستمئة ساجدا لآذن الملائشة كلهم ما في السماء انظر معي بالله ارفعوا رؤوسكم يا ناس ارفعوا رؤوسكم من السماء والله لها خالق ولها ممسك أمسكها سبحانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام قال إن السماء وبدأ الصحابة ينظرون إن السماء لأطلت يعني انحنت وحدودبت وافتزت وحق لها أن تعصت لما يرسل الله حقلها لها أن تأث قال ما فيها موضع أربع أصابع بالله أنظر للسماء يتخيل معي فيها أربع أصابع وفي رواية شبر إلا وملك مخلوق من نور يا من خلقنا من طين ومن تراب ونسينا إلا وملك الآن سواء علمنا أما علمنا شيئا ما بين اي وربي إنها أطت وإنها ما فيها موضع شبر إلا ملك واضع جبهته الآن في هذه السماء ساجد لله وآخر راكع لله يخافون ربهم من فوقهم ما أبنبو ذا سجدوا كل الملائش أهل المهم أدخل الله عز وجل آدم الجنة قال كل منها رغدا حيث شئتما كل من هذه شجرة أنت وزوجتك حتى ما تشاءون كلوا كل شيء لكنه قال لهم معلومة كما قال لنا معلومات قال لهما ما قال لا تأكل من هذه الشجرة قال ولا تقرب هذه الشجرة تخيل مثل ما قال لي وقال ما قال لا تذلون قال ولا تقرب الذنر ثم صدق عليك الزرائع قل للمؤمنين يغضوا من أبطارهم ولا تقضعنا بالقول وإذا سألتموهن متاعا فقالوهن أنه ورائي حجاب ومن ورط نفسه لن يحاسب اليوم فعال وانظر إلى آدم ماذا فعل آدم كما قال مجاهد بن عباس آدم في الجنة ثول له ابلي أن هذه الشجرة هي شجرة الخلود وكان لا يصنع أن هذه شجرة هي التي شجرة الخلود المهم فتقدم آدم بخطاه بأقدام ما قطاعته إلا بإذن من الله عز وجل هل قصم الله ظهر آدم عليه السلام ويحشي لا مشى والله عز وجل يراه مد يدعه استطيع الله أن يشل أخذ من الثمرة هل أكل آدم وشبع لا والله ما شبع لي ولك هنا نقطة لابد أن نأخذها معنا في ذهابنا ما أكل آدم والله ما أكل آدم في سورة الأعراف يا حصاب كتاب الله يقول الله عز وجل ما قال فلما شبع فلما ذاق تعرف كلمة ذاق المسألة عند الله عز وجل ما هي مسألة كشور وأنها مسألة عن والمسألة بسيطة لا المسألة هنا من هو الناهي الله لا ينظر إلى أن المسألة هذه فيها منهي عنها لا ينظر إلى من هو الناهي سبحانه فهذه القشور هي التي أنزلت آدم بعد أن فجزت له الملائكة قال الله عز وجل عنه في الكتاب وعصى آدم ربا شفت القشور كيف شفت ف... كلمة استغوى قوية أخوتي يقول ابن عباس أن آدم عليه السلام بكى مئتين عام تخيل مئتين عام يبكي أتحدث تبكي نصف ساعة هذا النبي عليه السلام بكى مئتي عام حتى تلقى آدم ربه شلمات فتاب عليه فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ هُوَ الْآَمْرِ ابليس بالله ايش الدم حق ابليس هل ابليس زنى وسرق وراح يرجم البنات عند الحرم والله عز وجل يرى لا والله ابليس لا زنى ولا سرق كان يتعبد الله مع الملائكة ابليس ضيعه وده في داهية عقلها مثل المساكين العقلانيين الان ودتهم عقولهم في داهية لما قال الله عز الأسد لآدم قال إبليس بدأ يأخذها بالقياس كيف يا رب أنا علاقتي مع ربي قوية أنا أصل بالله عز وجل كل يوم وأتقرب إلى الله ولا أعصيه فأهم شيء العقيبة أنا لن تؤثر عليه سجد لمدة ثانيتين لمخلوق ما تؤثر عليه مثل كثير أو الكثير من الناس فجلس إبليس يأخذها بالقياس قال يا ربي هذا خلقته من طين وأنا خلقتني من النار أنا خير من هذا يا ربي أنا أسجد لك كل يوم إلى أن أموت لكن هذا ما أسجد له كم مدى السجود هل الملائشة إلى الآن تجدد لآدم لا والله سجدوا ثم رفعوا لما عرفوا من هو الامر ذلكم الله وربكم ما كان لتلك الأساد الطاهرة إلا أن خرر ثم رفعت مدى السجود ثواني دقيقة دقيقتين المهم أنه انتهت أنا وأنت والعقلانيين أسألنا لكم منهم ينظر المسألة أنها قشور يا أخي مثل لك يا أخي قشور ترى مثلا ما جاء من أمر لله عز وجل أخي ما في قشور قال الله عز وجل ما منعك أن تفجد إيه إذ أمرتك لأنه ينظر إليها سبحانه أنه هو الآمر وأنه هو الناهي ألم أنهكما ما قال ألم تنهون ما كان نهي الأمر هذا لا قال ألم أنهكما وهنا ألم إذا أمرتت ما منعك عن تسجد إذا أمرتت الله سبحانه وتعالى بعد هذه القشور ماذا فعل بآدم قال سبحانه أخرج منها مذنو مذعوما مذحورا وفي الآية الأخرى أخرج منها فإنك رجيم يلعن ويهان ويخلد مع الخالدين لأنه ورط نفسه مع الله عز وجل لا بد أن تعرف ذنبه الله عز وجل صحيح أنه رحيم جدا إي وربي أن, أن أرحم علي وعليك الأمهاتنا لكن لاجل هذا قال من خشي القهر الله سبحانه قال من خشي الجبار لا والله قال من خشي الرحمن ما ترك الصح من خج لما أقول لك اذهب إلى المدير فلان تراه طيب جداً لكن انتبه لها ما تكذب صح وده لا يا اخوان أحذرك من واحد وأقول لك أنها أطيب واحد فتعال الله سبحانه ولله يقول من خشي الرحمن بالغيب يقول ويحذركم الله نتأش والله رؤوف ترى يحذرك لأنه رؤوف بالعباد لو قلت لك أخي الآن تعال معي هناك مدينة أو جولة بنهاجر لها أنا وأنت هناك فيها ملف يعطيك ويغدق عليك يزوجك ويعالجك وي... ويعطيك قصر ويكرمك وي... اكرامك ثم تذهب وتجدد الامر كما تلقى تجد في الليل تجده في النهار يستقبلك احسن استقبال يفرح باقبالك عليه ثم اأخذك الى مدينة إذا بأناس قد طرحوا وأناس قد خففت بهم الأرض وأناس قد قطعت أرجلهم أقول لك هؤلاء عصوا ذلك الملك الرحيم ففعل بهم هذا كيف سيكون حبك لهذا الملك الملك تحبه لأنه أكرم وأغضر عليك أكثر ما تحكم تستحق وذلك عليه بادع أو تادع كرم مالك عنده حاجة لكن مع حبك له وتقربت إليه فضلت خاص منه فكيف بالله عز الذي أغرف الدنيا بأهلها وأناسها ولم يتكلم أحد حمل حومعات بعد أن أكرمهم أشد الإكرام كان من شدة بعثهم وإذا بطفتم بطفتم جبالي كان لهم قوة في الأرض الله عز وجل أعطاهم وأكرمهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباقنة حتى أن كان أحدهم من قوته يمر على جبل ويلحث لقصر ينشي خليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين كيف فعل الله عز وجل لما هانوا عليها هو الرحيم سبحانه وهل حملهم بريح من عنده ودشكهم حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية إلا الرحمن سبحانه لأن رحمة الله عز وجل نريد أن نطرحها هذا اليوم ونتساءل عنها جبريل عليه السلام لما أغرق فرعون يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام لو رأيتني يا محمد تعرف ماذا كان يفعل جبريل عليه السلام؟ كان يحسو التراب والماء ثم يدسه في شم فرعون لماذا قال حتى لا يقول لا إله إلا الله سيرحمه الله عز وجل شوف جبريل يعرف رحمة الله عز وجل طيب لماذا يا جبريل كنت كالحلث البالي من خشية الله ما دام الله رحيم رحيمه عارف انه قد يرحم فرعون ما بالك كالحلث البالي من خشية الله عندهم خوف وعندهم رجاء غروية في أثر وفيه أقوال أن جبريل وميكائم يبكيان فقال الله عز وجل لهما ما يبكيكما قال ربنا لا نأمن نترك رأوا بني إسرائيل يعززون ثم يقال لهم وفضلتكم على العالمين ثم فجحة يقال قلنا لهم كونوا قرفة خافئين ثم يطلع عين الذين كفروا بني إسرائيل. رأو قوم عاد كيف فعل بهم الله عز وجل بالإشرام. رأو جبريل كيف آدم كيف أدخل الجنة ثم خرج منها فغوى. فقال ربنا لا نأمن مكره قال الله عز وجل لا إئم نو لا. قال هكذا تكونا. انظر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. من تحت هذه الآية، وأن هذا هو لغاب الأليم يعرف جبريل هذا الكلام، فلأجل ذلك كان كالعسل البالي مع أنه كان يدرس التراتب في في فرعون هل استوعبت الآن؟ سعان بنا أخي ندخل أنا وأنت مع هذه الكلمة. التي ما بقي من عاصي وكلنا ذات رجل إلا وقالت تقول يا أخي يا عزيزي والله ما يجوز أزن وزنا يقول لك الله غفور رحيم أيو ربي إنه غفور رحيم لو لم يكن غفور رحيم ما تكلمت معك تأسي إلى السارق يقول لك الله غفور رحيم فهل ننظر هل هذه الرحمه العظيمة الآن التي والله لن أجوز أنا وأنت الصراط إلا بها هل هي لكل الناس؟ إذا كانت لكل الناس والله ما يحتاج نقول لكم محاضرات ونقول افعل ما نشئتم وانا أبدعكم وأفعل ما أشئ إذا كانت لكل الناس لما تخلق النار إذا لما إذن يقال لأن يبرض في رأس أحدكم مخيطا من حديث خير له من أن تمث يده يد من لا تحل به صح أولا لو كانت رحمة الله عز وجل لكل الناس ما قال الله عز وجل فويل للمصلين سبحان الله ما قال ويل للي ما يصليون فحولاء يقان فهمتم معي المسألة تعال إذا ننظر لمن هذه الرحمة يقول الله عز وجل أنا أكلمت بكتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الرحمة إن رحمة الله الذي يتفور فيها كل الناس قريب من المحسنين رحمة الله قريب من المحسنين تعال نضمن مستقبل ومستقبل قصر في الزردوس أو قصر في الجنة تجري من تحت الأنهار هذا المستقبل قريب من المحسنين هل أنا وأنت منهم تعرف ما هو الإحسان أن تأبد الله كأنك ترافع لن تكن ترافع إنه يراك هل أنت منهم إذا كنت منهم فأبشر حنيئا لك فالرحمة قريبة منك كل ما ابتعدت عن هذا المثال ولا تعرف عن الله عز وجل إلا أنه سميع وأنه بصير ولا يؤثر ذلك في حياتك ولا في أفعالك فاسمح لي أقول لك أنك بعيد لكن قد يقول قائل لا يا أخي أن لي آية في القرآن أنا أجب لك آية أخرى ورحمتي وسعت كل شيء ثم يسكت نقول طيب سعال نتمنعنا رياك هذه الآية التي أعطيتم إياها عنه نكمل آية صحيح رحمتي وسعت كل شيء إذا لم تكن فيها إثمان الآية هذه فأنا معك على ما تشاء قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها أنا أكمل آية لها فتأكتبها هذه الرحمة اللي وسعت كل شيء سيكتبها لمن للذين يتقون هل أنت منهم؟ عند إبليس؟ نعم أنت منهم وعند إبليس أنا منهم لكن عند الله عز وجل الذين يستقون المتقي كأنه يمشي على أرض شوف قبل أن يضع قدمه يعرف أين يضع قدمه قبل أن يحرك عين يعرف أين حركها قبل أن يشفوه هذا اللسان الذي أكرمه الله به يعرف أينه يتطوّف لي سعال أخلي أخبرك عن رحمة الله عزوجل وعن سعادتها سبحانه جاء رجل من بني إسرائيل وقال لموسى يا موسى ما وجد الله غيرك أنف أخوك يرسلهم لنا يعني خلط الكون مع شيء لم تأكوه ترسلكم موسى يستطيع بوقفة واحدة أن يحري عليه لكنه عاهد الله عز وجل أنه لن يكون جبارا في الأرض فذهب ذلك الرجل اغتاغ موسى عليه السلام جاء في الغد يمر ذلك الرجل يمر إلى موسى يقول يا موسى ما وجد الله غيرك أنت واخوك هارون اغتاغ موسى لما كر عليه هذا المشهد وجاء كل يوم قال يا رب موسى يقول يا رب إن هذا قد أمر الله، أنا أستطيع بوقت واحد أن أقضي عليه، فيا رب إني. أو ح الله عز وجل موسى، أنا سموك يا موسى اللي راح راح فإن هو عاد، إذا رجع لي مرة أخرى، فلك كثنا والجبال والأرض مر أيها الشيء. مر الجبال تطيعك مر الأرض تطيعك مر السماء تطيعك فإلى جر رجل في اليوم التالي يأتي عند موسى وينظر لموسى ويضحك، قال يا موسى والله كم من بني إسرائيل من هو خير منك أما وجد الله غيرك موسى الآن بدأ ينظر إلى السماء وينظر إلى الجبال وينظر إلى الأرض أيها سوه يحصر فانطلق لشان موسى عليه السلام قال يا أرض خذيه فإذا به فا Ummah تأخذ إلى أنصار فقيم قال يا موسى والله أني أعاهدك يا موسى والله لا أعود قال يا أرض خذيها فأخذته إلى أنصار رفع الأخي قال يا موسى والله لا أعود بعد اليوم والله لا هتكلم عليك بعد اليوم وبدأ يبكي ويستغيث بموسى يا موسى يا موسى قال موسى يا أرض خذيه فأخذت من الأرض حتى ما بقي إلا رأسه قال يا موسى والله لو استطعت أن أرفع إذيك يدي لست غفت بك لكني وعاهدت إن أنت أذن وأخرجتني وعفوت عني أني لا أعوذ يا موسى وأن أكون أول من التبعي موسى يمضي إلى هذا الرجل ما بقي فيه إلى رأسه ولي كم وكم وكم جاء وتكلم فقال موسى عليه السلام يا أرض خذيها فإلى بذلك الرجل يمضي أوحى الله عز وجل إلى موسى أن ما أقسى قدك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لو رفعها إليه مرة واحدة لا مصدر سبحانه أي كرم وأي رحمة لكن مجر لو استغاث بي لو رجع قبل ما ينتهي عنه يأتي ذلك الرجل المسن إلى إبراهيم عليه السلام بلغ تسعيين سنة إبراهيم عليه السلام من كرن ما لبث أن جاء بعجل حنيف ما لبث أن جاء بعجل سمين يكرم بيته بيت الضيافة عليه السلام مؤسس التوحيد فجاء الرجل يكرم الضيوف ويعزم عليهم ويضيفهم بدون أن يسألوا فإذا بذلك الرجل الذي قد سقط حاجبه وقد رقى عظمه وكبر سنا زا قال يا إبراهيم أنا ما أكلت. لي لفترة ما أكل يا إبراهيم أريد أن تطعمني إبراهيم عليه السلام يطعم الناس بدون سؤال فإذا بإبراهيم عليه السلام يشعل النار ثم يذهب ليأتي بما قسم الله عز وجل فلما رجع إذا بذلك الرجل مسنده 60 سنة سجد النار موجود ساجد بالنار قال قوم والله لا تطعم عن صعام عندي قم كيف مؤسس التوحيش تجد عندك قدامه النار فطرده إبراهيم فبدأ هذا الرجل يأخذ عطاء ويجرب رقطاء ثم وولى فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم أني أطعم ذلك الرجل وأسقيه وهو كافر بي تسعين سنة تسعين سنة وأنا أطعمه وهو كافر بي فترده يا إبراهيم على نقمة، فأمر الله عز جل إبراهيم أن يلحق بذلك المسكين انظر هو يكفر لمن يكفر لمن شق سمعه وبطره يكفر لمن أجرى الدماء في عروقه ويغذيه تسعين سمعه فإذا بإبراهيم ينادي يا أيها الشيخ حتى رجع عبد المستغرب الآن طلبتني والحين جايس كلمني و... كلمه بأحسن أسلوب جاء إبراهيم عليه السلام قال تعال معي وطعم طعامك قال سبحان الله أنا فرضتني الآن يعني وفي اللي غير الأمور قال إن الله عز وجل قد قال وحائل أنه يطعمك في كل يوم لمدة تسعين سنة وأنت كافر وأنا غضبت لله عز وجل أنك كفرت به قال الله الذي رفع السماء ونصد الجبال وبسط الأرض يذكرني على وأمرك أن تبعني قال نعم قال أشهد أن لا إله إلا هو فرجع مع إبراهيم وأسكله وأطعمه وإذا على التوحيد أي كرم أي كرم من هذا العظيم سبحانه حتى أنه في يوم من الأيام ونعرف أني أنا وأنت السبب في قتل الكثير من الأبرياء إي وربي قد تقول كيف يا أخي إيش الكلام اللي قاعد تقوله أنا وأنت السبب في قتل أبرياء في العراق وفي أسغانستان وفي فلسطين إي وربي أنا وأنت سبب تريد الأثبات بني إسرائيل جف عندهم الأرض جفت وأجدبت الأرض وجفة ومات الزرع وجفة الزرع وانقطعت الأمطار ما عندهم كادوا أن يموتون الأبطال يتلبطون من الجوع والعطش وأمهاتهم أمهات الأبطال يتمنون يتمنين أن لو تقطع من أيديهم لكن لا يرون هؤلاء فلذات أكباد يموتون أمام عينهم الشياء أضحى الشلحة السرع فجاء الناس إلى مونسا قالوا يا مونسا نموت إذا نموت نحن وأبناؤنا وزوجاتنا وأمنا حاتنا نموت فاستغلتنا ربك فخرج معه السبعين ألف كم نحن الآن خرج معه السبعين ألف يبكون المسألة كل واحد منهم يتوقع أنه يرجع يجب أهله مطروحين ميصار ماتوا فجاء موسى عليه السلام حبيب الرحمن الذي قال الله عز وجل عنه والقيت عليك محبه مني يمشي وليصنع على علمي وافراسك لنفسي وكلم الله موسى تكليما يمشي معه سبعين ألف كلهم يبكون محتاجين فرفعوا أيديهم للتمام وموتمعهم يا مغي كبكم تبعون الله والله عز وجل مستوين على عرشه استواء أن يليق بجلاله وعظيم سلطانه لو قال كن لأغرف الدنيا بالمياه وما سقاهم قطرة واحدة قطرة واحدة تعجب موسى عليه السلام الله الرحيم لا يفقنا المغيث لا يفقنا الله الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه نحن المضطرون الآن الله سبحانه الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لا يجيبنا فأوحى الله عز وجل إلى موسى عن السبب الذي جعل هؤلاء الأطفال يتلبطون من الجوع وجعل هذه الشياة تلحث الأرض من السبب؟ هل هم النساء؟ هل هم الأبطال المساكين هل هم الشياة المساكين التي يتبقى شيء لا والله السلب في هذه المسألة كلها واحد هل علمت أني قد أكون أنا وأن هنا؟ هنا أرحى الله عزيزي يا موسى أن من بينكم يا موسى رجل حلمت عليه وأطعمته وأقدقت عليه أربعين سنة لكنه لا يستحي مني. نين وأنه يبارزني بالمحفة يستخفي من الناس ولا يحتقى من الله. يبارزني بالمعاصي أربعين مرة. فنادي يا موسى ليخرج من بينكم. يكتب حمره الآن حتى أضخ عليكم بالمياه الآن. فناموسى قال يا رب هؤلاء سبعين. علم. الحين كم لنا؟ ما نستطيع نتكلم إلا بمغرفون ومكبرات. سبعين أمس قال يا ربي أنا عبدك ضعيف ما يصل صوت قال إنما عليك البلاغ وعلينا إنما عليك النداء علينا البلاغ فنادى موسى يا أيها الرجل الذي عصيت الله وبردت الله المعاصي أربعين ثلاث أخرج فما منعنا القطر إلا بسبب ذكر أي شاد تموت تعلق في عنقه يوم القيامة أي طفل يموت تعلق في عنقه يوم القيامة هو لا يدري جلس لتذفت عن يمينه عن يسار ما هو متوقع مستحيل مئن المقصود أنا يغذق عليه ربي في كل يوم والله يحبني مثل ما يتفق ظن الكثير منا أن الله يحبه من كثر ما يغذق عليه أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نساء في الخيرات لأن لا يشعرون فما هو متوقع أنه المقصود يتلفت يمنا يشعر إذا بما أحد يخرج علم أنه المقصود بدأت البراكين من أعماء قلبه تفجر وبدأت الرسائل من ذلك القلب تعاطب تلك العين حتى هلت بالدموع قال رباه رباه أنا عصيتك أربعين سنة وبرزتك في الماعات في أربعين سنة وعند حلمت علي يا ربي إن أخرج الآن والله يستضح عملي بين ظهراني بني إسرائيل والله لا أحد يتكلمني يا رب ولا أحد يزوجني والله أن ينبذوني كيف أنا منعتهم من ما وإن أجلس يا رب ما أخرج يموت الأبصال والشياء والأنعام يا رب اللهم إنك حلمت علي أربعين سنة اللهم يفسرها علي بدأ يعاهد الله عز وجل والله مستوين على عرشه سواء ينقب جلاله وعظمته لا يخفى عليه مني ومنك درة تمشي في جسدنا في أجسادنا فإذا بأرض عظيم الجبار ينشئ السحاب والاستقال بأمر من فتهل الأمطار موسى لا تسأل عن موسى وقفت أنفاسه تعجب يا ربي ما خرج يا ربي الآن أمطار نزلت وما خرج من أحد هالك سبحانه سقيتكم يا موسى ما سقيتكم عشان تسعة وستين ألف وتسعمائة وتسعة وستين لمعة يا موسى ما سقيتكم إلا بلدي منعتكم من أجل سبحانه لا إله إلا هو قار موسى يا رب أرني هذا العبد التائب العائد إليك قال يا موسى سبحانه وما أكرره وما أعز عبده إذا رجع إليه ما أعزه عليه سبحانه قال يا موسى ما أطلعتك عليه يوم كان يعصيني أربعين سنة ما أطلعتك عليه وهو يبايدني بالمعصية أطلعك عليه يوم أن عاد إلي راجعا سائبا لا إله إلا الله شوف هذه الرحمة العظيمة فعال معي ننظر وأن عذابي الآن نبأناكم عن الله نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم تعال أقول لك قطط من هو الذي فعل به هذه الأفاعل في أعقاب غزوة حنين أكثر الغناء في غزوة حنين ما عرف المسلمون غناء مثل غناء اثنين حتى أن أبو سفيان اللي ما أسلم لقبل أسبوع رضي الله عنه يعطى مئة من العبل ترى خذ لا لك الحالة قال لي أولي ابني قال لنا خذ ثلاثمائة ألف مع أبو سفيان ما قل رشيل الذهب يأتي أقوام ما أسلموا إلا قبل قليل يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الأعراب يأتي جاء رجل شاب رابط ولا في صحيح مسلم ورواه غيره وهذا الحديث من رواية عمر المخضب في صحيح مسلم هذا الرجل رابط على بطنه الحجر من الجوع فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هناك يريد أن يحمل أحمال على ناقته أرسل قدميه للريح وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا تحملها يا رسول الله أنا أحملها عنك يا رسول الله جاء الآن والأحجار في بطنه. رفع الأحمال قال يا رسول الله لا تحملها حمل الأحمال النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها على راحلة النبي عليه الصلاة والسلام إذا إذ بأحد المشركين هناك ينظر إلى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رجل يحمل عليها رضى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اقتلن محمد صلوات ربي وسلامه على محمد أخذ السهم من كنانته فوضعه في كبد القوس فإذا به يشد الوتر حتى لا يطلقه حتى يثبت في ظهره ويخرج من صدره فإذا ذلك الشاب طريحا يفعب في دمائه ثم سكنت حركاته وتوقفت أنفاسه وجفت دماؤه قال الصحابة متفائلين متفائلون كلهم نصيعون قالوا هنيئا له الجلة هنيئا لهذا الشهيد جنة عرضها الأرض والسموات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فما روج النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول شهيد سبحان الله النبي ما يعلم غيره أخبره الله عز وجل قال لا تقول شهيد والذي نفسي بيده إني رأيته في النار سبحان الله مجاهد وشهيد وجاء يحمل أحمار النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وفتو وغزا معنا فيقال إني رأيته في النار وفي الرواية الأخرى إن الشملة التي غلها مش أنا بسيطة ما أخذ ديك أو زجاج سوف يأخذ أكثر منه في الغنم إن الشملة التي غلها لا عليه في قبره نارا هل رأيت أن الله عزوجل غفور رحيم؟ لكن لا يحب من يستهين بنظره. يقول سودان لأنكث أن يجنبه الله عزوجل في الحديث الصحيح جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من النبي عليه الصلاة والسلام معلومات قال والله إن رجلا يأتي يوم القيامة ترى رضع رؤوسهم شيب يجعل الولدان شيبا يقول يأتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فيأتي هؤلاء كل واحد لوحده قال يأتي من بينهم رجل لا ينطق عن الهواء علينا الصلاة والسلام بأعمال بيض كجبال فهذا الصحابة يستمعون فقال فإذا قدموا على الله عز وجل جعلها نصفا سبحان كاد أن يجنم الصحابة فإذا بثوبان فوبان ينطلق قال غفر الله لك يا رسول الله جبال بيض جبال سهامة ثم يمتفها ربي لما يا رب لما يا رسول الله جلهم لما حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أنا واستمع إلى خائمة قال عليه الصلاة والسلام قال ألا أنهم رجال يأخذون من البيل كما تأخذون يعني ما هم منافقين يروح الحالة في بيته ويبكي لله عز وجل يأخذون من الليل يصطقون في الليل من من يقوم الليل كما تقومون ويصومون من النهار كما تصومون ويتصدقون كما تصدقون عندهم مشكلة واحدة ليست شرك لكنهم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها وَقَدِلْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا منا مِنْ أَمَنْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْ ثُرًا لماذا لا يحب الله هذه النطة التي خلقها وشق سمعها وبطرها أن تستقف من الناس ولا تستقف من رب العرف الذي ارتعدت من خيفته الملائكة الكرام يستقفون ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يضيتون ما لا يرضى من القول سبحان جل في علاه قبل أن أدخل لك لقصة الواقعية والقصتين الواقعيتين وقد شارف الوقت على الانتهاء تعال أقول لك قصة في القرآن يقول المفسرون في قصة نوح عليه السلام أنه لما جاء أمر الله عز وجل فلما جاء أمرنا وفارق النور في <تصفيق> النور فلما جاء أمرنا وفارق النور يقول المفسرون أنه كان هناك امرأة عندها أولادها ثم أن رأت المياه قد دخلت البيت، البيض أخذت أقرب وأصغر الأطفال أخذت معهم وبدأت تصارع المياه بخطة ثقيلة تبحث عن أي مأوى بس تنقذ فيه هذا الجديد هذا الصغير بدأت تخطو به ثم حملت صعدت به إلى جبل. فرأى الجبل أعلى منه، ثم أخذت هذا الولد الصغير ورفعته إلى أعلى جبل. فإذا بالمياه، الولد جنبها. فإذا بالمياه، تعلو إلى الكعبين، ثم إلى الساقين خشيت عليه، فحملت هذا الولد. حملت ابنها على صدرها. فإذا بالمياه، ترتفع إلى وسطها، ثم ترتفع إلى صدرها. فإذا بها تحمل الجنين، وذلك تحمل ذلك الولد. إلى على أكتافها، فما أن وصلت المياه إلى رأسها، مد كدها إلى السماء ورفع ذلك الطفل حتى لعلها تموت هي ويعيش حتى جاءت المياه كالجبال وجرفت تلك الأم مع طفلها يقول المفسرون لو كان الله عز وجل راحم أحد بعد غضب لرحم لرحم سلك الأم اللي رفع سلزها علها تموته يحيا لكن الله عز وجل يحلم ويسطر إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه <تصفيق> قد يطول الحلم سنين وهذه قصة وقفت عليها ابن السفر منتشفة وضعت السماعة على أحد المرضى عمره 28 سنة كأني أراها الآن قد فتح لا فتحة من هنا تنفس إذا أراد أن يتكلم الهواء يخرج مع الحنجرة قبل أن يصل إلى الأحبار الصوتية فيخرج لك هواء والشفات تتحرك لكن بلا صوت. هذا الرجل وضع السماعة على صدره إذا بجها تسمع فيها وبيها ما تسمع فيها شيء. هذا الرجل ما خلقه الله عز وجل بهذا الشكل. الله ما يتحرك فيه شيء إلا له فقط إلى الآن ما نظرت إلى التاريخ المرضي عند هذا الرجل فأجلست كالعادة أتكلم معه وأذكر بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج أنه يطرحك ويمشي الملايين لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة أنه ما يبغى تمر ثانية إلا ويكتب لك حسنات ويفرحك في آد حتى تلقاها يوم, يوم أن نلقاه في الخمسين ألسنة بدأت أبشره سبحان الله إذ كلمات والله ما حسبت لها حسب ولا أعدت لها عجة تنطلق وتجري على لساني جريان عجيب إذا بيأقول له وحمد الله عز وجل الحين هل تظن أن الله عز راضي عن كل من حركهم لا والله قد يكون كم واحد الآن حركه الله عز وجل وبيدخل النار بسبب حركة رجيه الآن إما أنه يرقم ولا قاعد يرقص الآن يرقص في المراقص قسما بالله يوم أن أتمنت كلمة كم واحد أنعم الله عليه بقدميه الآن ورجيه طيعة ويرقص فيها المراقص تقرب في كل يوم النار ما عن أكمل في المراقص إلا بالرجل تحتز وبدأت تحتز بديه ليس لأنها تتحرك لا والله بدأ يشهق من شدة شهيقه والله صارت تنتفط رجله ويديه من شدة شهيق ما يطلع صوت لكن بدأت أخوه مواشرة خرج من باب الغرطة وصار يشير لي من عند الباب كيف الأخوه قال لي واش فعلت انت اشتويت بطا تعرف انت اشتويت له تعرف انه هذا والله يا هذا الرجل اللي عمره 28 ما توقع في يوم من ايام حياته انه سيكون طريح. ما توقع في يوم من ايام حياته انه ليه ما تطيع كيف تطيع المفروض هذا الرجل إذا لم يكن من أكثر في الأسر في العالم والله لا أضالك إذا لم يكن أكثر في الأسر في العالم فهو من أكثر في الأسر في الدول العربية يقول هذا ما تعرف منهم هذا كان أحسن واحد يرقص في الرياض سبحان الله من الذي أجرى على لساني كلمة مراقص ولا ما عرفه من العالم إلا الله سبحانه وتعالى أنه قد يكون فكر أو جاء من اليأس أو اعترض على قضاء الله فأوضر الله رسالة أننا أعطيناكها. قال الله هذا كان أول أحسن واحد يرقص بالرياض وكان ما يقعد ترى شو بمنك؟ دائما يسافر المراجع. امشي ويت. أنا والله ما أخطأ. فيه. الله إنزل أجر على لساني هذه الكلمات. بدأت الآن أبحث عن الملف. ففتحت الملف يا إخوان أقسم بالله هذا المريض في حياته ماجد مرض ما له ولا ورقة مراجعة قبل الحادث. شوف إكرام الله عزيزه إلى كم وشوف حلم الله عزيزه إلى كم إن الله لا يملي للظالم يسر عليه ويحضم عليه ويطعمه ويبدخ عليه حتى إذا أخذ لم يقف خلاص فأخرت الملف وقرأت أول ورقة تقرير الإسعاف الإسعاف لك تقرير بكل الحالة لو وجد معك كتب مناديل جن وجدنا جنبك كتب مناديل قالوا هذا فلان الفلاني عمره 27 سنة يوم طام الحادث رأيته عمره 28 له سنة سنة علمها الله عز وجل كيف أني أستطيع أن أجعل يديك لا تطيعك ولا عمر علمها الله عز وجل أني أستطيع أن أقدامك هذه عاد تحملك ولا خطوة سبحانك وذلك الله ربك قتن بلا يا أخوان أقرأ معكم تقيل إصعاف هذا الشاب فلان الفلاني عمره سبعة وعشرين سنة وجد في أحد طلقات السريع في مدينة الرياض مخمورا شربان ومعه بطل وخورة كاملا ما أحب يقولون وجدنا معه خورة ما فكت أصلا وجدناه مغمى عليه قد انقلب فيه السيارة على أحدى طرق السريعة في الرياض جاءوا به ينزف كتب الله عز وجل الساعة الرابعة على تلك الأقدام لا تطيع بعد اليوم والله ما عفت الله عز ولم تطع ذلك رجل في حياتك جلست أخذت الأشعة بدأت أشوف الأشعة التي له حتى وصلت إلى تاريخ اللي في العملية اللي في الحادث أخذتها والله وأنا أعلقها أول ما رأيت جلست أبكي ترى عظمة أنا وأنت جلها لكن اي وربي لو شاء انك ما تنام الليلة في بيتكم وتنام تحت الارض والله لفعل في هذا اليوم ولكن ما قدر الله حق قدره انا ضرف للاشاعة والله فصل الجبار سبحانه عظام الفقار عنده العمر الفقري عنده ليس مستقيم كان مستقيما لمدة 26 سنة لما أراد الله أن يقسم ظهره أقسم بالله يا فقر هنا وفقر هنا وفقر هنا فتذكرت قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك وأنا أنظر كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وآك في كل سكنه وفي كل حركة ووالله إنه ما خلقك ولا أعطاك 360 مفصل تطيعت في كل يوم إلا وهو سائلك تدري هذا الشاب لو أتيت بساطورة وهنائم وقطعته قطعة قطعة ما ذرى عنك ولا حسرك لو جيت بمنقة جمر كبتها على رجله والله ما يدري عنك لو أخذت أقدامه ووضعتها في منج جمر وتفحمت وتخارجت العظام ما يدري عنك يخرج منه الأذى لا يحس فيها العام انظر إلى عظمته، إلى أراد أن يؤدب. وكل من لم يتأدب مع الله، والله سوف يؤدبه. ومن لم يؤدب فوق الأرض، فهناك تأديب تحت الأرض. أسأل الله أن يعلنا تأديب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم الأرض. إخوتي هذا متى يعرف أنه خرج من هذا؟ تعرف متى يعرف؟ ما عنده ما عنده حساب بتقلصات، عضلات، ولا تمددات، شيء مشلول، شيء كامل. يعرف إذا شم رائحة إيش اللي هي والله ما تطيق أنت وأنت في أحد الصرقات أنك تمر جنب ذوات مياه عزك الله رائحة كريهة لمدة ثواني تخيل هذا يجب إذا ما كان عنده أحد يقع ساعة ساعتين ثلاث طيب بجنبه في السرير جهاز لو ضغطه جت الممرضة أو المرض نظفه يتمنى أنه يدفع كل حياته وكل أمواله ويحرك عنده السبابة لا لأن يشهد أن لا إله لا. لأن يضغط هذا النداء متى ما أحشف الرأي لكن الله سلبها منه تخيلت إنسان ما يستطيع أنه ينظف نفسه يرى الناس ينظفونه كل واحد مثلهم ويرى تعابير وجوبهم لا يستطيع ما كان مثل ما أنت ما تحس ولا أنا أتوقع أني في يوم بأحساج أحد يفتح لي باب الحمام الله يعزكم وينظفني مسألة ما هي بسيطة لكنه ذلكم الله ربكم والله إنه يرحم أقواما فيشل أركانهم يرحمهم لأنه لو قلت لهذا المريض لو قلت له الآن نصف دقيقة وأجعل السمشي طول حياتك لأن تموت نصف دقيقة أضغل منك أضع رأسك في من قد جمر وأغمسه وأعد نصف دقيقة بس واحد عدوا معي رأسه للجمر الآن اثنين هل العينان احتلقت ثلاثة أربعة إلى ثلاثين ثانية يرضى يرضى ولا يرضى أحد منكم أبدا وأنا وعدته الآن بمقابل فكيف لو الله سبحانه وتعالى حاسب على كل حركة من حركاته وحاسبني أنا وإياكم أخذنا على ما فعلنا كيف يكون اللقاء بدون مقابل وسقوا ماء حميمة فقطع أمامك أخي أمامك يوم والله لو هددت به شمس الضحى عاد الظلامة فلنعرف من هو الله عز وجل ولا يكفينا هذا المقال في قصص كثيرة لكن عند الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول ليستبعون أحسنه اللهم ارزقنا رضاك قبل لقات وارزقنا يا رب خشيتك كأننا رأت اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يخشونك كأنهم يرونك اللهم اجعلنا من من يشار لهم بالبنانية والمحشر من رضاك عليهم اللهم اجعلنا نراقبك في السر والعلن اللهم اجمعني بإخوتي هؤلاء أخرى صرمدية عبدية يظلنا في الدوس الأعلى يظلنا عرشك الكريم اللهم كما جمعتني بأحبابي هؤلاء على هذا الفرش اللهم اجمعني بهم تحت للعرش اللهم إن في نفوس إخوتي هؤلاء وفي صدورهم حاجات وأمنيات يا ربي إني أسألك يا من أمتكت السماء أن تقع على أرض يا من غذتك يوسف إلى يحوب ويا من كشف الضر عن أيوب اللهم لا تجعل في صبر أحدهم حادثا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا ناتها صلاح إلا خضيتها لا هذه الساعة اللهم لا أهدأ لنا ولا هم مريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمته اللهم اجنعني بهم وإخوتي وأهدونا وأحبابنا في جناتك جنات الخلوط اللهم لا تحرق أجسادنا بالنار اللهم يا رب العزة والجلال يا من بيده ملكوت كل شيء نسألك بقدرتك التي قلبت بها قلب ذلك الرجل الذي من بني إسرائيل فكان سببا لرحمة الأمة وكان سائبا حقا حتى رضيت عنه وسيرت الأمطار من رغاك عليه اللهم إنا نسألك بقدرتك التي خلت بها قلبه أن تخلي وجه قلوبنا على طاعتك اللهم يا رب العالمين وآخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل لهم وصلنا على عددك محمد نسألكم الله خير وآسف علي طالع. لكن الوعد هناك بإذن الله أسأل سبحانه أن يجعلنا من يذكرون في هذه الساعة عند جبريلا وميكائل في الملأ الأعلى هو نذارك القادر عليه نسألكم الله خير.